كما علمتموني أصلي احنا علمنا انا ما مشوفناش فالصحابة نقلوا لنا رضي الله تعالى عنهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم فمفهوم الحديث بالنسبة لنا صلوا كما علمتموني أصلي طيب ايها الأحباب الكرام النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاة اول شيء بيعمله كان يستقبل القبلة الكعبة وهو قائم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 وهو قائم قائم ما لم يكن الإنسان عنده عذر وإحنا كلمنا في الأمر ده عنده عذر ممكن يصلي وهو قاعد ويأخذ الأجر كامل إن شاء الله إنما لو ما عندهوش عذر وصلى وهو قاعد الصلاة بتاعته ما تنفعش غير صحيحة لإنها فقدت ركن من أركان الصلاة وهو الوقوف للقادر عليه إنما هو إحنا بنشوف صفة النبي عليه الصلاة والسلام صفة صلاة النبي عليه الصلاة. والسلام. النبي كان بصلاة زكاة كان بيبقى واقف واقف بيستقبل القبلة، بيقرب من السطرة، وكان صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل مرئ نوى فبينوي النبي عليه الصلاة والسلام بقلبه ولم يثبت اطلاقا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم تلفظ بالنية.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 وجهت وجهي الذي فطر السماوات والأرض حنيفا مسلما وما أنا من المشركين إن صلاة ونسك وحياة ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرته وأنا من المسلمين أو أنا أول م... هو طبعا النبي عليه السلام يقول وأنا أول المسلمين إحنا نقول وأنا من المسلمين وكان صلى الله عليه وسلم يقول اللهم باعد بيني وبين خطاياك ما باعدت بين المشرق والمغرب ونقني من خطاياك مونق الثوب الأبيض من الدنس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 او ممكن امين الوجهين دول صحيحين وكان يجهر صلى الله عليه وسلم بالفاتحة احنا قلنا كان بايه لا يجهر بالبسملة انما كان بقية الات يجهر بها صلى الله عليه وسلم وكان يمد بها صوته يعني يجي على نهاية افلة الاية ويقول ايه مثلا اهدين الصراط المستقيم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 وكان أحيانا يطيل هذه القراءة كما قلت أنفا يعني كما كان يقرأ النبي عليه والسلام أحيانا سورة البقرة بحلها في الرقعة وكان أحيانا يقصر جدا النبي عليه والسلام فيقرأ مثلا سورة كسورة العصر كسورة, العصر كسورة العصر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 بنصر في الأربع ركعات، وفي العصر بنصر في الأربع ركعات، وفي المغرب بنجهر في الركعتين الأولين والركعة الثالثة بنصر فيها، وفي العشاء بنجهر في الركعتين الأولين والركعتين الأخريين بنصر فيهم، يعني نقرأهم في السر وكان طبعا في في المغرب بنقرأ ركعة الأخيرة الثالثة بالفتحة بس ونسر بها وفي الركعتين الأخريين من العشاء آخر ركعتين بالفتحة فقط ونسر في فيهما.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 في في الركعة الأولى الفاتحة والصورة وفي ركعة الثانية الفاتحة والصورة وفي صلاة الاستسقاء أيضا حينما يعني تضن السماء بالمطر فحينما طلب السقية يعني الاستسقاء طلب السقية من الله عز وجل إن ربنا يمن علينا وينزل المطر حتى تسقى الأرض يعني وتخضر فكان بعد السلام يصلي ركعتين الاستسقاء وكان يجهر في الفاتحة والصورة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 فكان النبي عليه السلام يجعل الركعتين الأخيرتين أقصر من الأوليين قدر النصف يعني نص الأولى نينة قدر خمسة عشر آية كان مثلا يعني آآ آآ النبي عليه السلام يصلي آآ الركعتين الأخريين أقصر من الأوليين أحيانا كان النبي عليه السلام ركعتين الأخريين سواء في الظهر أو العصر فكان النبي عليه الصلاه والسلام احيانا يصلي فيهم برضه بالايه بالايات احيانا كان يصلي فيهم بالايات يعني هيقول لي هتبقى يبقوا كده يا عم الشيخ الاربع ركعات فيهم فتحه وصوره اي نعم كان احيانا النبي عليه الصلاه والسلام بيقرا بالفتح وصوره في اربع ركعات ولكن لم يكن هذا ديدا له صلى الله عليه وسلم يعني ما كانش بيواظب على كده النبي عليه الصلاة والسلام وكل ما بيعمل كده كانت بتبقى الركعتين الاخرين نص الركعتين الاوليين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 يقبض بب بكف إيده كده على ركبته وهو راكع ويفرج بين الأصابع يفتح أصابعه كده أصابع إيديه بقوا مفتحين كده وماسك ركبته كده كبشة كده كبش الركبة كده ويمكن يديه من ركبته إذا نقول كبش ركبته كده كأنه قابض عليهما صلى الله عليه وسلم كلام نحن بنقوله ده موجود بحازفيره نقله الشيخ عبدالعزيز بدوي الخلفي الدكتور عبدالعزيز حفظه الله نقله نقل, نقل كده من الإيه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 القرآن في الركوع أو السجود يبقى جماعة القرآن ما يتقرأش لا في الركوع ولا في السجود حتى لو كانت الآيات آيات دعاء حتى لو كانت الآيات مثلا هتقول ربنا اغفل لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ما ينفعش دي تقولها في آخر التشاهد اللي دعية في آخر التشاهد إنما ما تتقلش وانت ساجد ولا وانت راكع القرآن ما تقرأش حتى لو كان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 في السجود إنما ينفع تتأوله يعني تتأول بس الكلام ده وأنت ساجد وأنت ساجد تقول إيه يا رب إحنا قلنا إيه؟ الآية بتقول إيه ربنا عليك توكلنا يا رب عليك توكلت وإليك أنبت وإليك عليك توكلت وإليك أنبت كده يعني ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. يا رب عليك توكلت وأنبت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 بين الكفين وهو ساجد والسجود بيكون على الجابهة وعلى الأنف الاثنين مع بعض 版о62 لوحدها ماينفعش لا الجابهة لوحدها ينفع ولا الأنف لوحدها ينفع إنما السجود بيكون على الأنف وعلى الجابهة والرأس كلها بتكون بين الكفين والكفين لاحنا فاتحين أصابيعهم ومفرجينهم خالص ولا ضمنهم خالص إنما عادي جدا بدون تكلف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 وكان نبي عليه السلام يقول كده الـ الـ الحديث ده كان يشير بيده على أنفه على أنف لازم الأنف يقول لك ده حطت مناخيره في السماء ده لا إيه إيه شوف بقى إحنا, إحنا مناخيرنا لو كنا حتى بنحطها في السماء إنما لله نضعها على الأرض تذلولا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 سبحانك اللهم وبحمدك اللهم أغفر لي في السجود بقى يهايزود ربنا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم أغفر لي وبعد يقول ألا ثلاثة ألا خمسة وبعدين يقول سبوبه وقدس رب الملائكة والروح يقول ألا ثلاثة ألا خمسة سبحان ذي العزة والجبروت يقول ألا ثلاثة ألا خمسة كده يعني فينوع في الصلاة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 نفس اللي قاله في السجدة الأولانية ممكن يقوله في السجدة التانية يجي يقول سبحان ربي الأعلى تلات مرات لأن دول أول حاجة لازم يقولها قبل ما يدعو بأي حاجة لازم يقول الأول سبحان ربي الأعلى يقولها أقل حاجة تلات مرات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 طيب انما احنا على كل حال نحن في صدد صفة صلاة النبي عليه السلام كم بيعمل ايه النبي عليه السلام كم بيقول ايه النبي عليه السلام هو ده الكلام بتاعنا ثم يرفع بعد ذلك رأسه مكبرا من الايه كده بقى تنتهت الركع الايه الركع الاولى آه. ثم يرفع رأسه مكبرا وهو بيرفع يقول الله اكبر آه. ثم يستوي قاعدا على رجله اليسرى معتدلا دي بقى بسموها جلسة الايه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 كما كان يجلس بين السجدتين. الافتراض اللي هي الجلسة اللي ايه اللي بيعودها زي ما ما بين ال بين الأعداء بين السجدتين. وكذلك يجلس في التشهود الأول من الثلاثية والرابعية. سواء كانت مثلا ثلاثية زي المغرب يبقى التشهود الأول هيجلس برضو جلسة الافتراض. وسواء كانت الصلاة رباعية زي الظهر والعصر والعشاء هيجعد برضو في التشهود الوسطى يجلس إيه جلسة الافتراض.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 الامر قد يحتاج الى شيء من التمثيل فانا باعد قدام الناس واوريهم الجلسة بتكون ازاي انما طبعا هذا الامر لا يتسنى ان نفعله خاصة ان احنا بنعتمد على الصوت فيعني كل واحد يتهيأ الكلام واحنا بنقوله كان صلى الله عليه وسلم يضع كف كفه اليمنى على فخذيه اليمنى وكان يضع كفه اليسرى على فخذيه اليسرى وكان صلى الله عليه وسلم يبسط اليسرى يبسط يعني يمدي ايده ايه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 اللي هو الصبع الكبير الغليظ دوت ها وعندنا اللي جنبه اسمه السبابة واللي بعديه اسمه الوسطه واللي بعديه اسمه الـ الـ الـ البنصر والخنصر يبقى الخنصر والبنصر والوسطه والسبابه والابهام فالسبابة دي اللي احنا بنتشاهد بيها واللي احنا ساعات بنقسم بيها زي الانتخابات كده طب طيب بنروح ايه فردين بقى ايه كان يقبض النبي عليه الصلاة والسلام الثلاث أصابع الصغير واللي جنبه والوسطه يضمهم كده ويحط عليهم الإبهام ويبقى فارد إصبعه الايه السبابة زي التشاهد كده ويعد يهزهم هز الصح بقى زي ما قال شيخنا الألباني رحمة الله عليه وزي ما بينصر هذا القول الشيخ أبو إسحاق انه, انه يهز السوبع مش ايه مش يرفعه وينزله ورفعه وينزله ورفع كده لا قال هذا التحريك التحريك هو الايه الـ الـ الـ الـ الـ الـ انه يهز السوبع كده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 وبعدين يلف ناحيه الشمال السلام عليكم ورحمة الله يبقى اللي فيها بركاته ناحيه اليمين فقط هذا وارد وهذا وارد كان يفعل كده احيانا وكان يفعل كده احيانا ولكن اكثر فعله صلى الله عليه وسلم انه كان يكتفي باليمين السلام عليكم ورحمة الله والشمال السلام عليكم ورحمة الله يعني ده كان غالب فعل النبي عليه الصلاه بكده نكون انتهينا من صفة صلاة النبي صلى الله عليه واله وسلم بعد كده